افان ربكم قول لي استقيم لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين ان الذين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 فان لا تفكون فان لا تفكون كذلك يقف الذين كانوا بايات الله يجحدون كذلك يقف كل الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء صوَّرَكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً صَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَسَهَّرْتُكُمْ فَأَحْلَلْتُ لَكُمْ وَرَزَقْتُكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رب العالمين وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لله رب قل إني لهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل إني لهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني من ربي وأمرت أن أسرم لرب العالمين